بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افترا بَل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون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 ذاليك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من شلاله ثُمَّ شَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ الشَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَنَّا فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون